بسم الله الرحمن الرحيم. الفلامر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا.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 ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم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 ما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به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 فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا نرينك بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى لما في ورحمة للمؤمنين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 قُلْ أَرَأَيْتُمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 سحر مبين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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر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 على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إذ كنتم آمنتو بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون الرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به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 فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ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 حتى يرو العذاب الأليم، فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لم آمنوا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا.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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله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 فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم